قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا وخرج على قومه من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا تقدم أن عيسى أو أن يحيى زكريا عليه الصلاة والسلام دعا ربه بالولد فاستجاب الله سبحانه وتعالى له دعاءه فأحب أن يعلم من أي جهة يكون له الولد ومثله لا يولد له كبير سن امرأته عاقرة كيف سيكون لي ولد؟ أنا طلبت الولد واستجيب ليه لكن يا رب أريد أن أعرف الجهة التي سيكون لي منها الولد وأنا عقيم وزوجتي عاقرة أو كبير في السن شيخ مثلي لا يولد له زوجة عقيم عاقل لا يولد لها فمن أي جهة سيكون الولد وكأنه وقت دعائه لم يستحضر هذا المانع لقوة الوالد كما يقولها للتفسير في قلبي وشدة الحرس العظيم على الولد فلم يستحضر هذه الموانع التي عنده فلما استجيب لي له قال كيف سيكون للولد الآن وأنا كما تعلم يا رب كبير في السن شيخ أمرأتي عاقل فقال له الله سبحانه وتعالى كذلك كنت من قبل أنت من أين جئت جئت من العدم وخلبت من العدم فخلقك الله على الأطوار المعلومة نطوة علغة مضغة هذا كذلك كذلك كنت من قبل أنت وهذا هين علي قال الله أو قال الله له قال كذلك أين أمر كذلك وهذا تصديقنا له أنه أمر مستغرب ولا شك لكن الله على كل شيء غدير زكريا قال هذا قال ربي أن يكون لي ولد هذا استفهام وليس في استبعاد القدرة وأن الله يعني لا يدخل تحت قدرة هذا حاشا لكن هذا امر مستغرب يا رب أنا كبير سن ومرأتي عاقر ويكون لي ولد فكيف سيكون هذا الولد قال له الله سبحانه وتعالى كذلك نعم هذا أمر مستغرب ولا الشك أنه أمر مستغرب في العادة وفي سنة الله سبحانه وتعالى الخلقية ولكن الله على كل شيء قدير ولكن قدرة الله صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فقال الله له قال ربك هو علي هين فالأمر كما قلت يا زكريا أنه أمر مستغرب خارج عن العادة المعلومة لكن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فأنت كنت كما تعلم من خلقك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وهذا كذلك أيضا سأخلقه وأنا على كل شيء قدير فهذا ليس بخالج عن قدرته يا زكري وهو داخل في القدرة والله على كل شيء قدير قال ربي أن يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبري هدبوانع يا رب عتيا هيصرت كبيرا في السن انتهى سنه كبرا ويقال عتى يعتو عتياً إذا انتهى سنه كبرة وشاخة وصار إلى المنتهى في السن إلى ما يصل الناس من السن الكبير فأنا كبير في السن فقال هنا قد بلقت من الكبري عتيا أي أنني كبير جدا في هذا السن وصار الحال كما تعلم يا رب من الليبوس والجفاف فلا يولد لي فأخبره الله أنه يولد لك والله على كل شيء قدير قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل وهذه الجملة حالية وقد خلقتك من قبل والحال خلقتك من قبل وانت لم تكن, شيئا لم تكن شيئا خلقتك وأوجدتك من تلك الأطوار المعلومة في الإنسان وهذا سأجده على الحال الذي أوجدتك عليه ومحتمل أن يكون آدم وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أبوك آدم خلقناه وليس بشيء لا, ولد لا والد ولا والده وهو أعظم في الاستقراب فالله على كل شيء قدير فنسب الخلق الإبن والمراد الأصل الأصيل وهو آدم عليه الصلاة والسلام ومنهم من قاله والمقصود الأطوار التي يمر بها الإنسان خلقتك من علق من نطبة ثم علقة ثم مضاه وهذا سيخلقه كذلك فقال الله قد خلقتك من قبل لم تكن شيئا أي فخلقك أنف خلق للولد كخلق لك. فخلق الله الولد لك كخلقك أيضا كذلك أنت فليس, فلا يعني فليس هناك فوت ولا هناك صعوبة ولا شيء كلها الأمور هينة والمغذرات سواء بالنسبة لقدرة الله سبحانه لا تتفاوت فليس هناك أشياء هذا هين هذا أهون وكلها سواء في قدرة الله جل وعلا فخلقك السابق وخلق لك على تقدم من المعلومية لك أيضا كذلك هذا الولد الذي سيكون لك على نفس الحال سيمر بالنطفة ويمر بالعلقة ويمر أيضا بالمضغة ويولد وسل إنسان السوية فلا غرابة ولا استغراب قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية مدام أن الأمر متحقق فيا رب اجعل لي, لي آية علامة أعرف بها أنه سيولد لي وأن مرأتي قد حملت أن مرأتي قد حملت أريد علامة يا رب أعرف بها أن المرأة قد علقت كما يقام وقد حملت وما أريده قد حصل فقال هذه الآية التي ستعرف بها أن المرأة قد حصل الحمل لها قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثة ليال سوية آيتك أنك لا تستطيع أن تتكلم الناس أنت الآن كما ترى سوي صحيح ليس بك آفة مانعة من الكلام وقت الحمل ما تستطيع تتكلم فإذا حصل لك هذا هذا معناه أن الحمل قد حصل وأن المرأة قد حملت وقد علقت كما يقال هذه هي الآية يا زكريا إذا حصلت لك وجاء الوقت الذي لا تستطيع الكلام فيه تريد تتكلم ما تستطيع إشارات ورمز فقط أما كلام فهي هذا أن وقت الحمل فأخبره الله بالآية وآيتك أنك رجل صحيح ليس بك آه وقت الحمل ما تستطيع تتكلم وغير أنك تشير إلى قومك فهكذا إشارات وحصلت هذه الآية كما في آل عمران عمر بالرمز وهنا عبر بثناث ليال وفي آية آل عمران عمر بثناث أيام فالمقصد الليالي بأيامها ستمر عليه هذه الثلاث الأيام بلياليها لا يتكلم غير الإشارات هذا معنى آيتك أن لا تكلم الناس أي أن آية الحمل لمرأتك أنه إذا حصل ستمنع من الكلام من غير علّة ثلاثة أيام سوية أو ليالي سوية ما بك علّة ولا بك آفة ولا تستطيع الكلام فخرج على قومه حصلت هذا فخرج على قومه من المحراب والمحراب المقصود به المكان الذي عبد الله سبحانه وتعالى فيه والمقصود به المسجد الذي يقيم فيه طاعة الله سبحانه وتعالى وليس المقصد به الطاقة المعلوم الآن الذي يفعل في جدار ويكون الإمام يقوم فيه فهذا لا يعرف اللغة غير أنه يعبر عنه الفقهاء بالمحراب فلا يعرف هذا المحراب في لغة العرب أنه يقال له محراب وإن من محراب يطلق على المصلة على مصلة الشخص وعلى أيضا كذلك المسجد وعلى الغرفة وعلى صدر البيت يقال له محراب وعلى مقام الإمام أيضا كذلك من المسجد والموضع الذي ينفرد به الملك قل هذه وقالها محراب هذا الآن المقام الذي يقوم فيه الإمام محراب له وأما الطاق الذي يفعل في الجدار فهذا لا يعلم غير أن الفقهاء يعبرون به يقولون عنه محراب وإلا يسمى بالطاق وسمي بالمحراب عند الفقهاء وهو محدث وبدع من البدع ولا يعلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام محراب في أيامه ولا في أيضاً كذلك بعد أيامه غير أنه أحدث بعد فهو من البدع المحدثة المحارب الموجودة الطاقات الموجودة هذه بدعة من البدع وإنما المقصد المحراب هنا المكان المصلة الذي يصل فيه وهكذا أيضاً يسمى المحراب الغرفة وصدر البيت قال له محراب وكذلك مقام الإمام من المسجد محرابه مقام وموضع الذي يقوم فيه هذا محراب وأما هذا الذي يجعل المدخل الذي يدخل فيه الإمام وفي الغرفة يجعل هذا ليس من محارب المعلومة عندهم وما كانت تعرف فالمحراب الآن هو المجوف في أو الموجود في حائط المسجد يصلي فيه الإمام وينفرد به الإمام هذا محدث يقول أهلين ولا يعرف اللغة غير أنه الصنح الفقهاء على تسميته بالمحراب وقد ألف بعضهم في بدعيته والصوفية أشغبوا بمثل هذه الأشياء المحارب هذه التي يفعلونها في المساجد تجد المساجد الصوفية لا تجد مسجداً يخلو منها إلا في النادر والله أعلم إذا أخذوا على أهل السنة أو شيء وتجد أن الاصل هذا ما هو لهم في الاصل. أما بناءه ابتداء يخلو من المحراب هذا بعيد ويتباهون فيها منه من يكبره منه من يجعلها دون ذلك كالمنارات قال فخرج على قومه من المحراب كان ليصلي فيه فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية فما هي أن في قوله فأوحى إليهم أن سبحوه تفسيريا نعم ويصلح تكون مصرية فأوحى إليهم بأن سبحوه بالتسبيح بكرة وعشية أي في الطرفين الطرف الأول وطرف الثاني وقد وقيل أصلوا أوائل النهار وأواخر النهار فالمقصود بالتسبح الصلاة ومنهم مقصود بالتسبح قال سبحان الله, سبحان الله فيقول المطلوب أنه مسبح الله في أول النهار وآخر النهار وقيل المقصود بذلك الصلاة صلوا لله بكرة وعشية والبكرة أول النهار والعشية آخر النهار استقراق هذا دكر الطرفان والمقصود استقراق الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى سأقلنا بالصلاة أو بالتسبيح المعلوم فأوحى إليهم والمقصود أشار إليهم وأوما إليهم فأوحى إليهم أي أشار إليهم وأوما إليهم أما الكلام فهو ممنوع ما يستطيع أن نتكلم هذه علامته فأراد أن نتكلم ما يستطيع نتكلم خرج على قومه متغير اللون كما يقول أهل التفسير لأنه حصل له شيء غريب يلي تتكلم وانطلق لسانه فذهب إلى قومه وخرج على قومه استغربوا خروجه عليه الصلاة والسلام فلا دي تتكلم معهم ما استطاع أن يتكلم وإنما إشار إشارة إذن المرأة حملت هذه علامته قال رحمه الله قوله تعانى قال ربي أن من أين يكون لغلام وهذا كما سمعت أن تستعمل في الاستبعاد لكن هنا استعمل في الاستغراب هذا الاستغراب من زكريا كيف يكونني ولد وأنا على الحال هذه وزوجتي على هذا الحال فصدقه الله على هذا الاستغراب قال كذلك هذا الاستغراب في محله لكن الأشياء تحت قدرة الله سبحانه وتعالى سوى فالله يوجد الأشياء من غير أسباب قال رحمه الله قوله تعالى قال ربي أن من أين يكون لغلامه وكانت امرأة عاقرة أي امرأة عاقر إليه ندرها وقد بلغت من الكبر عتيا أي يبسا قال يريد نحول العظم يقال عت الشيخ يعتو عتيا وعسيا إذا انتهى سنه كبرة وشيخ عات وعاش وعاس وشيخ عات وعاس إذا صار إلى حالة يبس والجفاف كبير في السن ويقال ملك عاتن إذا كان قاسي قلب غير لين هذا ملك عاتل عياذه باللهي أنه قاسي قلب غير لين يابس شديد وهناك ذلك أيضا قد بلغت من الكبرح عتي حصل لي من اليبوس أما حصل وانتهى سني لهذا الذي تعلمه يا رب ومثلي لا يولد له ومنه هذا الذي سمعت ملك عاتن لأنه قاسي وشديد وما فيه ليونه قال رحمه الله قوله تعانى وقرى حمزة والكسائع عتيا وبكيا وصليا وصليا وجثيا بكسر أوائلهم والباقون برفعها وهما لغتان عتيا وبكيا وصليا وجثيا بكسر أوائلهن والباقون برفعها وهما لغتان قوله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين يسير وقد خلقتك ما هي الواو في قولي وقد خلقتك حاليا والحال أنني خلقتك على ما تعلم ولم تكن شيئا وهذا الولد كذلك سأجده من العدم وأنا على كل شيء قدير فيكون المعنى كما يقول الزجاج فخلق الولد لك كخلقك خلق الولد لك كخلقك وقد خلقته كمقابل ولم تكن شيئا فأنا سأخلق الولد كما خلقتك وسيمر بالأطوار الذي مرت بها قال رحمه الله قال كذلك قال ربك هو علي هيئ يسير وقد خلقتك قرأ حمزة والكساء خلقناك بالنون وانألف عن التعظيم من قبل أي من قبل يحيا ولم تكن شيئا والباقي إن شاء الله فيه.